الله وفر ورا مطلب اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان ن محمدا رسول الله Ain